الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم <تسجيل> روح يا حسين بهواك نجم متعلق بسماك قضر الشوق على بابك وعم يا عين المقرى وروح يا حسين بغاك نجمة متع القبس ماك خضر الشوق على بابك وعم يا عين المقرى روح يا روح مكاني ما تردينا بقداني روحنا تعطف زماني انا ما اطول وضر با روح يا روح مكاني ما تردينا بقداني وحلا تعطف عشقو تو عارف خصالي گین شوق عل حال لا انا ولا نت علی ولا نا عين الورا دت سنام قلبي يندهن بغرام بي الشوق اللي ما نساه وما جبت من الكلام عين الورا دت سنام قلبي يندهن بغرام بي الشوق اللي ما وما جبت من الكلام وين اروح احس ان اكتبوا روح بكلامي اعبر الليل بغرامي ويحشقوا يا هاي الظلاء وين اروح احسي الانمان اكتبوا روح بكلامي اعبر الليل بغرامي ويحشقوا يا هاي الظلاء قلب مئزان صدر جرفه يا اخي هو الصفا اللي قافي خل عليها غرسله انتاج شركه الخليج الثقافيه يا دليل اجمل صفات يحلم لون الحياه ترخص الدنيا الغلاتك يا أمير الأم يا يا دليل أجمل صفات يا حلم لون الحياة ترخص الدنيا الغلاتك يا أمير الأم يا يا مايروح وخبار ذكرك يطلق وقاري ماما العود انت ضاري شان اوقف للصلاة ياما هيروح وخضاري ذكرك يطلق وقاري ماما عود انت ضاري شان اوقف للصلاة تنطر الظلمة لقاعي وانا مثل النجم واحي مو من حظك شراعه هو لقطار ابن <تصفيق> يا قمر ما لي الغا يا هوى ال بين السحا يا دفوها دي مكانك يا ارض الجبل العتا يا قمر مالي نغاب يا بين السحا يا دفوها مكانك يا رب الجبل الملعتا يا زمان مات جن فكره منك كمبرضي الوجع انساك يا ضي يبرد دقي قلبي اللي ذا يا زمننا و زماننا ضي فكره منك كمبرضي الوجع صعب يا ضي يبرد دقي قلبي اللي ذا جوابي أحدينين وكذا دي النغمة شغبه دي والبلاد مختصر عاد الجواء